غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا ولا يحسبن الذين كفروا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 فَرِينًا مِّن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ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 وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولا بئس المصير الله اكبر